لَْ تَرَوا أن اللهَّه صَخخَرَ لَكُمْ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرضِ وَأَسببَرَ عَلَْكُمْ يعَمَهُ ظاهَِةَ وَباطِنَا وَمِنَ النَّاسِمَي يجَادِل فِي اللَّهِ بِغييدِ مِ وَلهُ دَوْ وَل كِتَابٍ مُنِي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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوه إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا النار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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العني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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر الله